فلما مات عبدوه وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم اللات والعزة ومناه كانت أصنام تعبد في الجاهلية فمنها كانت صخرة ومنها بيوت كانت تعبد ولها سدنة ويقرب إليها قرابين وسموها بأسماء مشتقة من أسماء الله تبارك وتعالى وأنثوها فقالوا اللات من الإله والعز من العزيز ومناه من المنان وكانوا يقولون أنها ترمز إلى الملائكة وكانوا يقولون الملائكة بنات الله والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبير فكانوا يتقربون إلى الملائكة في صورة هذه الأصنام فكانوا يحضرونها ويطوفون بها ويعكفون عندها ويتبركون بها فذلك الشرك الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه يقول القرطبي في قول الله تبارك تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى يقول أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى وقوله ألكم الذكر وله الأنثى قال ابن كثير تجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور قوله تلك إذن قسمة ضيزة أي جور وباطلة قسمة جور وباطلة فكيف تقاسمون رب ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى وقولوا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم أي من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة إي يتبعون إلا الظن أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم إلى آخر الآيات مطابقة الآيات للترجمة لماذا أتى بالآية في هذا الباب وما علاقة الآية بعنوان الباب من تبرك بشجر أو حجر ونحوه؟ قال مطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنهم كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها فالتبرك بقبور الصالحين كاللات يبقى التبرك بقبور الصالحين في زماننا هذا هو هو ما كان يفعله أهل الجاهلية مع اللات والتبرك بالأشجار كالعزة ومنا من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك فهذه الآلهة كانت تعبد بالعكوف عندها والطواف بها والتقريب القرابين إليه فسمى الله تبارك وتعالى هذا شرك وقرأ أفرأيتم لتعو العز ومنت الثالثة الأخرى هل هؤلاء آلهة أرأيتم هذه الآلهة الباطلة التي تدعونها وتعبدونها وتعكفون عندها وتتبركون بها وتنذرون لها أنفعت أو ضرت حتى تكون آلهة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فمن هنا التبرك بشجر أو حجر ونحوه هذا شرك بالله تبارك وتعالى ولا يتبرك إلا بما ثبت أن فيه بركة بالشرع جاء في القرآن أو السنة أن هذا الأمر يتبرك به قال عن أبي وقد اللي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون يعني يعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات جمع لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سننا من قبلكم رواه الترمذي صححة وصحح الشيخ الألبني عليه رحمة الله تعالى ابن القيم عليه رحمة الله بيقول في كتاب جلاء الأفهام البركة حقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار من بركة البعير إذا جلس في مكانه والبركة لها معنى آخر النماء والزيادة النماء والزيادة يبقى البركة هي استقرار الخير ونمائه وزيادته قال الراغب البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء ثبوت الخير الإلهي في الشيء يعني جعل الله تبارك تعالى لأشياء معينة يأتي الإنسان من قبلها الخير كما سيأتي معنا إن شاء الله عن أبي واقد الليثي هو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وفي حديث عمر بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردغيه والطبراني قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطف بعد فتح مكة خرج المسلمون إلى غزوة حنين ففي الطريق حدث هذا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر يعني قريب عهدنا بالكفر كانوا أسلموا من الفترة صغيرة من مسلمة الفتح من الذين أسلموا بعد فتح مكة أيام ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا فبيقولني ونحن حدساؤ عهد بكفر كنا كفار منذ أيام قليل ونحن دخلنا في الإسلام حديثا لذلك جهلنا هذا الأمر في دليل على أن قدام الصحابة الذين تعلموا وربوا على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهلون مثل هذا قال وفيه أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة يعني اللي لسه منتقل من باطل إلى حق من عهد قريب لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية شر بقية شيء من هذا الباطل الذي كان عليه لذا ينبغي أن يتعلم ويتعاهده غيره كذلك الملتزم حديثا مش مجرد الإنسان التحى وقصر ثوبه وبقى معنا في المسجد يبقى خلاص ملتزم ونتركه لا لابد أن يتعهد شيئا فشيئا حتى يعني يطمئن أن الباطل الذي كان عليه قبل التزامه قد خرج من قلبه بالكلية قال ولي المشركين سدرة يعكفون عندها كان للمشركين شجرة يعكفون العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان يجلسون عندها ويتبركون بها ويعلقون أسلحتهم فيها رجاء بركتها بيقول وفي حديث عمر كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله ينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقونها عليها للبركة طلبا للبركة بيقول شارح الكتاب ففي هذا بيان أن عبادتهم لها كانت بالتعظيم والعكوف والتبرك وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها بيقول أن كانوا يعبدون هذه الشجرة بكونهم يعظمونها ويعكفون عندها يجلسون عندها ويتبركون بها فيعلقون أسلحتهم فيها رجاء بركتها فبمثل هذه الأمور التعظيم المبالغ فيه والذي لم يرد الشرع به والعكوف في أماكن والاعتكاف في أماكن لم يرد الشرع بالاعتكاف فيها والجلوس فيها والتبرك بأمور لم يجعل الله تبارك تعالى فيها بركة ولم يخبرنا أن فيها بركة لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور تعبد الأشياء من دون الله تبارك تعالى القبور والأحجار والأشجار والأضرحة وغير ذلك قال فقلنا يا رسول الله مسلمة الفتح أولئ الذين أسلموا حديثا أعجبهم هذا الأمر فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات يعني أشر علينا بشجرة نعلق فيها أسلحتنا نرجو البركة منها كما لهم هذا يقول أبو السعدات سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصد التقرب به وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم ظنوا أن هذا خير وأنه عمل حسن وأنه جيد أن لو اختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم شجرة يعلقون فيها أسلحتهم كما يعلق المشركون أسلحتهم بهذه الشجرة التي يعظمونها فتنالهم بركة ويكون هذا سبب في الفتح والفوز في المعارك وغير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وأخبرهم أن هذا شرك أخبرهم أن هذا شرك لأنه سواه بقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة قال أن هذا مثل هذا وده دليل على أن هذا الطلب شرك أكبر ولكنهم لم يشركوا لكونهم لم يعلموا جهلوا هذا الأمر وفيه دليل على العذر بالجهل والعذر بالجهل من مذهب أهل السنة والجماعة لا خلاف في أصل العذر بالجهل والخلاف بين العلماء في يعني هل هذا الأمر مما يعذر فيه أو لا وهل هو يعني معلوم من الدين بالضرورة فلا يقبل فيه دعوة الجهل أم أنه أمر خفي فيعذر الجاهل فيه حتى يعلم أم ماذا كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك تعالى فالنية الحسنة وحدها لا تكفي فلا بد من اتباع الهدى الإنسان اللي يكون يتخير ويفعل الأمور ليست من الشريعة ويقول يشفع لي أن نيتي حسنة أريد التعبد لا, تركع لا, لا تنفعه لابد من اتباع السنة في ذلك فلا تقبل عبادة إلا إذا كانت من مسلم بإخلاص وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثلاثة شروط تكون العبادة من مسلم تكون العبادة بإخلاص لله تبارك وتعالى ليست لغيره ولا يشرك مع الله تبارك وتعالى أحد في التقرب بالعبادة وتكون على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وكما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر وفي رواية سبحان الله ده في دليل على جواز التكبير والتسبيح عند التعجب من شيء إما لكراهته أو للفرح والسرور به وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله يعني تنزيها لله أن يشرك به غيره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكبر أو يسبح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله إنها السنن أي الطرق هذه الأفعال هي السنن والطرق ومنهج من مضوا قبلنا قلتم والذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فشبه النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا كلا طلبا أن يجعل له ما يأله ويعبده من دون الله يتقرب إليه بالعبادة وإن اختلافاً اللفظان فالمعنى واحد فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة العبرة بالمعاني لا بالألفاظ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ فالخمر خمر سواء سميت خمرا أو سميت مشروبات روحية العري والتفسخ فجور وفحش وإن سمي تقدم ومدنية الشرك شرك وإن سمي تعظيما وتبركا فالامور بحقيقتها لا بأسمائها ففيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه في الإنسان إن لابد أن يتعلم دينه ولا يفعل شيئا إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون عبادات الإنسان موافقة لشرع الله تبارك وتعالى وألا يتعبد إلا بدليل صحيح حتى تكون عبادته في ميزان حسنات فلا يتعب الإنسان نفسه في أمور وعبادات هي ليست من الشرع في شيء فيسمع مثلا إني من السنة صلاة ست ركعات بعد صلاة المغرب يتعب نفسه نفسه في صلاة ست ركعات ليست من السنة في شيء وغير ذلك كثير من أمور مبتدعة اخترعها أناس أو مرت على أناس لعدم تحريهم العلم الشرعي وعدم معرفتهم بعلوم الشريعة فمر عليهم أمور هي من البدع المحدثات ظنوها دينا ونشروها في الناس حديث الضعيفة والحديث الموضوعة كثير جدا بغض النظر عن كيف دخلت في الكتب وكيف وردت إما خطأ أو جهلا أو بغرض سيء من أناس يكرهون الشريعة وغير ذلك من الأمور فالواجب على الإنسان أن يسأل أهل العلم حتى يتبين له ما هو السنة وما هو البدعة فلا يضيع أوقاته ولا يضيع عمره في أمور ليست من الشريعة يظن أنها خير ويظن أنها في ميزان حسناته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 في كتاب البدع والحوادث قالوا من هذا القسم أيضا ما قد عمة الابتلاء به من تزيين الشيطان للعمه تخليق الحيطان يعني تعطرها وإسراق مواضع مخصوصة في كل بلد قد أماكن معينة في قبور ومشاهد وأضرحة يحكى لهم يحكي لهم حاكن أنه رأى في منامه من بها أحدا ممن شهير بالصلاح والولاء واحد كده يلبس عليه الشيطان في منامه او يخترع من قبل نفسي يقولك ان شفت ان المتفون في المكان الفلاني ده ولي من اولياء الله الصالحين والشيخ فلان وكلام من ده فتزين مقبرته وتعطر وتزركش وتوقد ويبقى موجود عليها شموع او قناديل او مصابيح او غير ذلك ويسير في الناس بقى حكايات مخترعة ده واحد تعبان راح هناك ربنا عفاه ده واحدة لم, لم تكن تلد فذهبت إلى قبر الفلاني ودعت وقالت كذا وكذا فرزقت بالولد حكايات مخترعة تقال وتروج في وسط الناس حتى يعظم شأن هذا القبر والمشهد إما بجهل ممن يحكون أو بغرض سيء كأن يكون يقف على القبر ده خادم لي وسادن ويبقى كأنه هو اللي بيخدم القبر داوي ويلم نظور كل هذه الأمور وينتفع من ورائها فبمثل هذه الأمور تعظيم ما لم يعظمه الله التبرك بما لم يشرع التبرك به العكوف في أماكن لم يشرع العكوف فيها والإقامة فيها للتعبد التعبد الله تبارك وتعالى وقصد الأضرحة والمقابر بالأنواع من العبادات كلها بكل هذا وبمثل هذا وأشباهه عبدت القبور والأضرحة والمشاهد من دون الله تبارك وتعالى ودخل الشرك في دين الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله بعد ما ذكر بعض من الأمور اللي ذكرها أبو شامة مثل ما ذكره قال فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت يعني حتى لو كانت مهينة أي شيء يتعبدون الله بأي أمر ويقولون ان هذا الحجر وهذه, الشجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر أي تقبل العبادة من دون الله فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها النذر, النذر إلى المنظور له بيقول وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك يبقى الطاقف بالقبور الذبح لها النذر لها كل هذا من الشرك ولا يغطر بالعوام والطغام لا يغطر بالعوام الذين لا يعلمون يفعلون مثل هذا أقولك ده ناس كتير بتروح أو علماء السوء اللي يفعل هذا يعني إما استحياء من انكار المنكر أو مجاملة أو للانتفاع والبخاء في منصبه أو غير ذلك فلا يغتر مثل هؤلاء ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة فش حد يقولك بقى أن الأمة دي أمة معصومة فما يتصورش أن يقع فيها الشرك يبقى أي فعل يفعله مسلم ليس بشرك لا الأمة معصومة في مجملها. لا تضل كلها على بعضها ولكن قد يضل أحدها بعض أفرادها قد يضل بعض بلدانها ولكن الأمة معصومة إجمالا قرآنها وسنتها محفوظة والأمة في المجمل محفوظة لا تضل بأجمعها ولكن وقع من أناس كثيرين بدع وضلالات وشركيات مما هو مشاهد ومنه هذا الحديث وهذه الواقعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة قلتوا الذي نفس بيدك كما قالت بنو إسرائيل لنموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله قال فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذاك كقول ابن إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فكيف لا يغفى على من دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار الرسالة يعني إن كان الأمر هذا حدث من بعض الصحابة حديث العهد بالإسلام في زمن النبوة أن يحدث لمن بعدهم ومن البعد عن آثار النبوة أولى وأولى قولوا لتركبون سنن من كان قبلكم أي طرقهم ومناهجهم قال وفيه علم من أعلام النبوة من حيث أن إنه وقع كما أخوى ربي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن كثير من الناس اتبعوا سنن أهل الكتاب من اليهود والنصارى وتشبهوا بهم وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يقول في كتاب فضل الغنيل حميد فصل في حكم التبرك قلنا أن التبرك أصل في اللغة من اللزوم والاستقرار والكثرة والنماء والزيادة وفي الشرع هو الخير الكثير المتناهي من ملامسة أو ملابسة شيء بعينه. بيقول أجمع أهل العلم على أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروع ومستحب يقسم التبرك إلى مشروع وممنوع فمن التبرك المشروع الذي يشرع التبرك به التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أجمع أهل العلم بالإجماع أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروع ومستحب، وهو من وهو من الأسباب المشروعة لحصول الخير والبركة. أثار النبي صلى الله عليه وسلم هو ما تلبث به حال حياته، ثيابه، شعره، وهكذا ما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وكان متلبسا به ونال من بركة. جسده الشريف صلى الله عليه وسلم وكذلك كل اثار الأنبياء ولكن هي طبعا أمور مندرثة لا أحد يجي بأمر يقول لك هذا من أثار النبي الفلعينيون تبرك به لابد على هذا من دليل ولكن من حيث الحكم أن التبرك بأثار كل الأنبياء مشروع لما جعل الله فيها من ذلك ولكن يجب أن يعتقد المتبرك أن هذه الأثار لا تضر ولا تنفع إبقى وإن كان التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم كشعره وثيابه وغير ذلك مشروع ولكن أيضا مع التبرك به لابد أن يعتقد الإنسان أن هذه الأمور لا تضر ولا تنفع بذاتها لأن النافع الضار هو الله تبارك تعالى بل بجعل الله تبارك تعالى فيها من الخير والبركة بل نتبرك بها قائلين كإن بلسان الحالي يعني كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مع الحجر الأسود قال والله إن نعلم أنك لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فقال كإننا نقول والله إن, والله إن نعلم أنك لا تضرين ولا تنفعين ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع علنا ذلك لما فعلنا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من على جوز التبرك بأفير النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله تبارك تعالى عليهم يقتسمون شعر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه قال ويكادون يقتتلون على وضوءه الوضوء الماء المتساقط من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري قال وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فذلك بها وجهه وكانوا يتبركون بالملابس التي لبسها وجعلها بعضهم كفنا وكذا كانوا يتبركون بعرقه وكل هذا ثابت صحيح ولا فرق بين هذا في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأن هذه الآثار لا تحلها الحياة يعني هذه الآثار لا تحلها الحياة لا يكون فيها حياة ثم تموت بموت النبي صلى الله عليه وسلم كبدنه صلى الله عليه وسلم يبقى أول نوع من أنواع اللي يشرع التبرق تبرك بآثار الأنبياء جميعا والتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشروع بإجماع أهل العلم كذلك من الأمور اللي يشرع التبرك بها ماء زمزم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة إنها طعام طعم الحديث رواه مسلم كذلك من الأمور اللي يشرع التبرك بها التبرك بأوائل المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا امطرت السماء في أول المطر يحسر عن زراعي يشمر زراعي يحسر عن هم السياب ويستقبل بهم المطر ويمسح وجهه ويقول إنه حديث عهد بربه حديث عهد بتكوين ربه له حديث عهد بأمر ربه الله عز وجل أمر به للتول النزول فبفعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن اوائل المطر فيه بركة وفيه خير. كذلك التبرك بصحبة الصالحين لابد أن نفرق صحبة الصالحين وذوات الصالحين التبرك المشروع بمصاحبة الصالحين بمخالطتهم لا بذوات الصالحين وجودك في وسط أناس يعبدون الله تبارك وتعالى ويتقربون إلى الله مظنة نزول الخير على الجميع مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يدتون كتاب الله يتدرسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم مستكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده فالوجود في وسط الصالحين يغشى الإنسان وينال الإنسان بمصاحبتهم الخير من نزول البركة وغشيان الرحمة ودعاء الملائكة وتأمين الملائكة وغير ذلك ليه الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم حديث طويل ناس يتعلمون العلم يجلسون في المسجد يتعبدون لا تركها يذكرون الله عز وجل فحفتهم الملائكة حتى وصلوا إلى السماء. فسألوهم الله تبارك وتعالى ما يفعلون؟ قالوا يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك. ما يطلبون الجنة؟ هرأوها؟ قالوا لا يا رب لم يرها. قالوا كيف لو رأوها؟ قالوا لزدادوا لها طلبا. قال ومما يخافون ويحذرون؟ قالوا من النار. قال وهرأوها؟ قالوا لا يا رب لم يرها. قالوا كيف لو رأوها؟ قالوا لزدادوا منها هربا. قال أشهدكم أني قد غفرت لهم قالوا يا رب إن فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة فلان لم يأتي لتعلم العلم أو لذكر الله تعالى أو لحفظ القرآن أو تدرس القرآن وإنما جاء لحاجة قالهم القوم لا يشقى بهم جليسهم يعني غفر له بوجوده فيهم فهذا هو التبرك بمساهمة الصالحين ده القسم الأول من أنواع التبرك اللي هو التبرك اللي إيه؟ المشروع القسم الثاني من أقسام التبرك غير المشروع أول أمر فيه التبرك بآثار الصالحين وغير الأنبياء هذا مختلف فيه وإن كان الراجح المنع في خلاف من أهل العلم والصحيح عدم جواز التبرك بآثار الصالحين وغير الأنبياء لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد وفاته وكان فيهم سادات الصالحين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع وتركهم لهذا الأمر فلم ينقل عن أحد من الصحابة فيه حرف واحد هو كالإجماع كأنه إجماع منهم على أن هذا الأمر لا يجوز كما قال الشطبي مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع وجود المقتضي حاجتهم للبركة وانتفاء الموانع وصالحين في وسطهم ومع ذلك لم يفعلوه دل هذا على أن هذا الأمر غير مشروع قال مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع وحرصهم على الخير وهو من أوضح الأدلة على خصوصية ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يمنع من التبرك بأثار الصالحين سدا لذريعة الغلو فيهم لألا يغلى فيهم فيرفعون فوق قدرهم فيشركوا بهم فيشركهم أحد بالله تبارك تعالى في تقديم العبادات والقربين لهم الله أعلم انتفاء الموانع انتفاء الحواجز يعني وجود المقتضي يحتاجون للبركة وحرصهم على الخير وهم أحرص الناس على الخير وانتفاء الموانع ما فيش مانع يمنع من التبرك بهم الصالحين موجودين، فمع كل هذا الأمر هم يحتاجون والصالحين موجودين ومع ذلك يتبرك واحد منهم ب أحد من صالحي صالحين الصحابة لا بذاته ولا بآثاره دل هذا الأمر على أنه غير مشروع. يبقى التبرك بأثر الصالحين وذواتهم فيه خلاف والراجح المنع. قال أما التبرك بالأحجار والأشجار وحديد الأضرحة ونحو هذا مما يفعله الجهال فهو من الشرك على التفصيل إن كان يعتقد أن هذه الأشياء بذاتها تجلب له الخير والبركة من دون الله أو الله فهو شرك أكبر وإن كان يعتقد أنها سبب يأتي الله بالخير لمن صاحبها فقد كذب على الشرع وكذب على القدر إذ ليس هذا من الأسباب الظاهرة بل هو ذريعة للشرك فهو من الشرك الأصغر يبقى التبرك بالأضرحة والقبور وغي هذا والمشاهد والأشجار والأحجار شرك أكبر أو أصغر على حسب الاعتقاد يعني اعتقد أنها تنفع أو تضر بذاتها فهذا شرك أكبر لأن النافع الدار هو الله تبارك وتعالى وإن أنها سبب لحصول الخير فشرك أصغر لأنه جعل سبب ما لا سبب فيه وذريعة تؤدي قد تؤدي بعد ذلك إلى الشرك الأكبر الشرك الأصغر هو من جملة الذنوب والمعاصي فلا يدخل في الآية إن الله لا يغفر أيوش ركبه يغفر دون ذلك من يشاء بل الشرك الأصغر مما دون ذلك فيغفر ولو مات عليه الإنسان بغير توبة هو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه أما الشرك أكبر إن مات الإنسان عليه بعد علمه أنه على فعل محرم من هي عنه لا يغفره الله تبارك وتعالى له إن مات الإنسان على شرك بعد بلوغ الحجة إليه يعلم أن هذا الأمر من هي عنه في الشر واستمر على فعله وهو من الشرك الأكبر ومات على ذلك هذا مخلد في النار والعياذ بالله بيقول عندنا في فتح المجيد وأما ادعاء بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بأثر الصالحين فممنوع من وجوه منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته ولو كان خيرا لسبقون إليه وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة وما فعله أحد من الصحابة والتبعين مع أحد من هؤلاء السادة ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وأهل الأسوة فلا يجوز أن يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره يقول فيه مسائل تفسير آية النجم فرأيتم الله تعالى العزة ومنات الثالثة الأخرى وتكلمنا فيها معرفة صورة الأمر الذي طلبوا أنهم طلبوا شجرة يتبركون بتعليق الأسلحة بها وحقيقة الأمر هو طلب عبادة غير الله تبارك تعالى لذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم بين طلبهم وطلب بني إسرائيل المسألة الثالثة كونهم لم يفعلوا في هذا الموطن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال إن طلب من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذات أنواط قال إن هو ده شرك أصغر في كتاب التوحيد وفي كتاب كشف الشبهات قال إن, إن ده شرك أكبر والصحيح كلامه في كتاب كشف الشبهات لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الفعل وبين فعل آخر من الشرك الأكبر اجعل لنا إلها كما لهم آلهة شرك أكبر فيش كلام فتسوية النبي صلى الله عليه وسلم بين طلبهم وطلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام في دليل على أن هذا الفعل من الشرك الأكبر فهذا الطلب من الشرك الأكبر ولكنهم لم يكفروا ولم يخرجوا من الملة بهذا الطلب لماذا؟ ليس لكون طلبهم من الشرك الأصغر لا الطلب من الشرك الأكبر وليس لكونه، لكونهم طلبوا ولم يفعلوا برضو خطأ لأن مجرد طلب الشرك كفر والعزب الله مجرد الطلب لا يشترط الفعل بنفسه لو واحد قال كده ما تجعل لنا كده إله نعبده من دون الله هذا الكلام لوحده كفر حتى لو ما تعبتش لغير الله عز وجل فاعتقاد الكفر كفر اللي يعتقد أن في إله آخر غير الله تبارك وتعالى يكفر حتى لو لم يعبد إلا الله تبارك وتعالى وحده يعني لو في واحد بيعبد الله تبارك وتعالى لا يعبد معه غيره ولكنه يعتقد إن في أليها أخرى غير الله تبارك تعالى اللي اعتقد ده كفري فقد يكفر الإنسان باعتقاد كما يكفر بفعل من الأفعال لا يبقى هم لم يكفروا ليس لكون طلبهم من الشرك الأصغر ولا لكونهم طلبوا فقط ولم يفعلوا لا هم لم يكفروا لكونهم معذورون بالجهل عذروا بالجهل لم يفهموا أن هذا الأمر خطأ لذلك توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا لأنهم يعلموا أن الأمر لا يكون شرع ولا دين إلا بأمر النبي. لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر يبقى هذا الأمر دين فهما طلبوا نفسه أن يجعل لهم حتى يتسنى لهم الفعل بعد ذلك فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الأمر بالأسر بهذه الكلمات الله أكبر أو سبحان الله إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله فبيقول في المسألة الثالثة كونهم لم يفعلوا نقول أيضا إن مجرد الطلب والعزم عليه كالفعل تماما كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنهم أنه يحبه إن كم من مريد للخير لا يبلغه وأن كثير من اللي بيذهبوا إلى الأضرحة كل اللي بيذهبوا إلى الأضرحة والقبور في بلادنا يظنون أن الله يحب هذا وأن هذا من الدين ولا يعني يارد على أذهانهم الأصل فيهم لا يرد على الأذهانهم أن ده شرك أو كونهم يعبدون غير الله تبارك عال لو أنت قلت له أنت بتعبد غير ربنا يقول لك لا أنا بعبدوش ده أنا بعظمه بوقره بتبرك به ده من أولياء الله الصالحين يظن أن هذا دين يظن أنه شرع ولهذا الاعتقاد عذره فلم يكفروا بخلاف بني إسرائيل طلبوها صراحة قالوا اجعل لنا إله المسألة ما فيهاش كلاب فاللي يقول مثلا اجعل لنا مكان نتبرك به غير اللي يقول اجعل لنا إله الطلب الثاني ده صريح في طلب الشرك أما الأولاني قد يجهله البعض ويخفى على البعض بل خفي على بعض من كان في زمن النبوة فكم من مريد للخير لا يبلغه فإحسان القصد فقط إن إنسان يكون نيته حسنة هذا لا يكفي بل لابد أن يكون فعله موافق للشرع أيضا نكمل ولو حد عنه سؤالي بيسا المسألة الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل يقولون إن كان في ناس في زمن النبوة جاهلوا هذا الأمر يبقى غيرهم أولى يبقى متصور أن يبقى في أزمان بقى البعيدة جدا عن زمن النبوة وإن الشرائع وغلبة وتفشي الجهل وناس يجهلون أمور من الدين أكثر من هذا بكثير ولا لا متصور فلذلك كل من فعل فعلا هو شرك أو كفر وهو يجهل أنه محرم لا يعلم أن الله نهى عن ذلك فهو معذور بجهله يعلم فإن فعل بعد ما علم انطبقت عليه أحكام الشرك والكفر مسألة السادسة أن له من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم ده على كلام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب أن الطلب هنا الشرك الأصغر وإحنا قلنا أن الرجح أنه من الشرك الأكبر فالشرك الأكبر لا يغفر لا لنبي ولا لصحابي ولا لولي ولا لأحد الشرك الأكبر لا يغفر إلا بتوبة إذا كان الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين ده كلام للنبي صلى الله عليه وسلم أولى. فدل على أن الشرك لا يغفر إلا بتوبة حتى وإن وقع من نبي لو فرد وده افتراض المستحيل أن نبيا فعل لا يغفر له المسألة السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم في الأمر بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن تتبعون سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم في التغليظ والإنكار بل أنكر عليهم لكونهم لم يسألوا قبل أن يطلبوا هل هذا الأمر من الشرع هل يجوز طلبوا أم لا بل طلبوا ابتداء ولكنهم لما كانوا يجهلون هذا الأمر لم يكفروا ولم تنطبق عليهم أحكام المشركين ولكن هذا لم يعافيهم من الإث لكونهم قصروا في طلب العلم الواجب عليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيبقى إحنا عندنا دلوقتي اللي بيفعل الشرك ده إما يفعله هو يعلم أنه شرك ويعلم أن هذا الأمر محرم أو يفعله وهو يجهل ذلك اللي يفعل الشرك هو يعلم أن هذا الأمر محرم يعلم أن الطوف بالقبر محرم ويقاله هذا مشرك مسألة خلطانة يطوف بالقبر ولا يعلم أنه محرم يفتكروا من الدين يفتكروا من باب التعظيم والتوقير للموتى وغير ذلك دول قسمين قسم طلب العلم اللي واجب عليه واكتهت في السؤال فلم يعلم او افتهوا احد خطأ افتكر ان العالم الفلاني ده من اهل الدين والورع سألوا قالوا لا طوف في القبر مفهوش مشكلة فطوف فده يجهل واكتهت في طلب العلم ولم يصل فهذا لا يكفر لأنه جاهل ولا يأثم لكونه لم يقصر في طلب العلم الواجب عليه ومنهم من يجهل ولكنه قصر في طلب العلم واجب. ما سألش أساسا وهو لا يعلم هو افتكر مع الناس يفعل كما يفعل الناس فهذا لم يكفر لكونه جاهل ولكنه آثم لكونه قصر في طلب العلم الواجب عليه فهناك فرق بين التكفير والتأثيم يأسم عليه ذنب ووزر لكون لم يطلب العلم الواجب عليه لم يسأل أهل الذكر لما عرضت له مسألة فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم هنا لم يعذرهم في إيه؟ في الإنكار عليهم بل اشتد عليهم في الكلام حتى لأنهم قصروا في السؤال مع أنهم في وسط الصحابة الكرام ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسألوا وطلبوا مباشرة لكونهم جهالا لم يكفروا ولكنهم لما طلبوا ولم يلجأوا الأهل العلم ليستفتوا أولا في معارض لهم لذلك استحقوا التغليظ والإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد هنا أنه لم يعذرهم في التكفير وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالدخول في الإسلام مرة أخرى فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمروا بالدخول في الإسلام مرة أخرى دل على أنهم لم يكفروا بهذا الطلب مع أنهم من الشرك الأكبر ولكنهم عذروا لجهلهم المسألة الثامنة الأمر الكبير المقصود أنه, أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قال المساء اجعل لنا إله يبقى تسويت الأمر دليل على شناعة ما طلبوا كونه من الشرك الأكبر أن نفي هذا معنى لا إله إلا الله مع دقة وخفاء على أولئك يعني نفي التبرك بما لم يأذن الله عز وجل بالتبرك به، ونفي الطوف بما لم يأذن الله عز وجل بالطوف فيه، كل هذا هو مقتضى لا إله ل الله، فلا إله ل الله لا معبود بحق إلا الله، لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة مصلحة التأكيد المعنى في جواز الحلف على الفتية وإلا لم يستحلف الإنسان. المسألة الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا ودا الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول هنا إن الطلب ده من الشرك الأصغر بيقول ولذلك لم يرتدوا وفي كتاب كشف الشهادات قال إن الطلب ده من الشرك الأكبر وده صحيح ان هو من الشرك الأكبر لأن فيه تسويت الفعل فعلهم بطلب بني إسرائيل وطلب بني إسرائيل من الشرك الأكبر الواضح البين ولم يرتدوا ليس لكون طلبهم من الشرك الأصغر لا لم يرتدوا لكونهم جهال جاهلوا هذا الأمر المسألة الثانية عشر قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك فيه أن غيرهم ممن تقدم إسلامه تعلم العلم الشرعي ويعلم أن هذا منهين عنه التكبير عند التعجب خلافا لمنكرها إنسان يق... لما يتعجب من شيء استحسانا له أو إنكراً له الله أكبر سبحان الله هذا أمر جائز وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم سد الزرائع في إن ال... ال... كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك تغلق حماية لجناب التوحيد إنهي عن التشبه بأهل الجاهلية فالتشبه بأهل الجاهلية التشبه بأهل الكفر التشبه بأهل الإلحاد، التشبه بالنصارى، التشبه باليهود كل هذه أبواب تقول بصاحبها إلى الوقوع في الكفر الصريح. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين، لأنه قد يتشبه بهم أولاً في أمر ليس من الكفر، ولكن بعد ذلك يتشبه بهم في يعني أمر هو من خصائص دينهم من الشرك والكفر والعزب بالله. لذلك يغلق هذا الباب فالتشبه بالمؤمنين جائز ومشروع وممدوح أما التشبه بالمشركين فممنوع الغضب عند التعليم إذا قصر المتعلم النبي صلى الله عليه معلمهم لكونهم قصروا القاعدة الكلية لقوله إنها السنن يعني أن من الأمة من يتبع طرق ومناهج أهل الكتاب السابقين على أهل الإسلام وده أمر مشاهد في كتير جدا من المسلمين يأخذوا كل ما عند الغرب صالح طالح حسن قبيح يفعلون يسيرون وراءهم حتى ان في ناس بتفتكر أن الإلحاد دامي هو ده المدنية والتقدم وده الفكر والتنوير والثقافة آه هو عنده انهزام أمام الحضارة الغربية فخلاص يأخذ بقى كل ما عندهم زي ما بيأخذ التجارة والصناعة يأخذ الكفر والحد والعزو بالله أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر إن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم لا حي يكون فيكم من يفعل كما كان يفعل اليهود والنصار تعظم المشاهد والقبور والطوف بالموتى والتقديم القرابين والنذر والذبح الغير لا تبارك تعالى حكم بغير ما أنزل الله عز وجل والنفور من شرعه كل هذا من سنن وطرق اليهود, اليهود والنصارى قال المسألة التاسعة عشرة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا يعني اللي ربنا تبارك تعالى ذم اليهود والنصارى في القرآن ب لأنهم فعلوه هو لنا أيضا أن من فعله يذم كما ذموا المسألة العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبنى على الأمر يعني أنه لا عبادة إلا إذا جاء جاءت مأمور بها في القرآن أو السنة لذلك لما أرادوا أن يفعلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايجعل لنا حتى تصير عبادة فنفعلها فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح لأن الصيق الآيات في تنزيل الله تبارك تعالى عن مشابهة عن الاشراك به وفي لأن ال سياق الحديث كله في التوحيد وأن النافع الدار هو الله تبارك وتعالى وأما من نبيك فمن إخباري بأنباء الغيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لحتى تبعونا سنة من كان قبلكم وحدث يبدأ علم من أعلام النبوة وأما مادينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخر الحديث اللي هو دي ما دينك اللي هو دين الدين دليل على الدين اللي هو الإسلام وترك ونبذ الشرك المسألة الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين مسألة الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر ونحن حدثاء عهد بكفر دخلوا في الإسلام حديثا فكانوا يفعلون مثل هذه الأمور في أيام الجهلية فلذلك طلبوا أن يفعلوها في عهد الإسلام ولم يكونوا يعلمون أن هذا مناف لدين الإسلام ففيه أن المنتقل من الباطل قد يكون في قلبه بقية من هذا الباطل فينبغي أن ي... الإنسان إذا كان على بدعة أو فعل محرم فتاب منه أن يتعاهد قلبه حتى لا يكون فيه بقية من هذا الأمر بكده إحنا أنهينا باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إلي